والجبال أوتاذا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شذاذا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصب كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا بِطِينٍ فِيهَا احْتِطَابٌ لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلا شَرَابًا إِلَّا قَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَوْ فِقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا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 وَكَأْسًا بِها قَ لا يَسْمَعُونَ فيها لَغَواً وَلا كِذَّاباً جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً َبِّ السَّموَاتِ وَالأَرضِ وَمَا بَينَهُ مَر الرَّحْمَانِ لَا يَِّكُونَ مِنْههُ خِطَابَ يَوْمَ يَقُموقُ وَْمَلَ إِكَكُ صََّّ لَا يَتَكَلَونَ إِلَّ مَن أَبِنَ لَْ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوابَ ذلك اليوم الحق فمن شاء استخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداك يَوْمَ يُظْهَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا